Book 2 73 73 Mag jij al autorijden? Hel? en Hel? en Mag jij al alcohol drinken? Hel? Mag jij al alleen naar het buitenland? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ موخن. يسمح أن يجوز. يسمح أن. يجوز. موجن، هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ مَحَجِّي هِير رَوْكَن؟ هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ هل يجوز السداد الائتمان؟ kan je met een cheque betalen? Hel je jouw ze daad bij Hel je el sidaad bij shake? Kan je alleen maar contant betalen? Hel je jouw cash fokat? Hel je jouw ze cash fokat? Mag ik even telefoneren? اتسمح لي مجرد ان اتصل بالتليفون اتسمح لي مجرد ان اتصل بالتليفون mach ich etwas اتسمح لي مجرد سؤال اتسمح لي مجرد سؤال mach ich etwas اتسمح لي مجرد ان اقول شيئا أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. لا يسمح له أن ينام في السيارة. لا يسمح له en je naam fi el sejara. Hij mag niet in het station slapen. La, je smach, leu, fi machat, tot el pitar. La, je smach, leu, en fi machat, tot el Mogen we gaan zitten? Et smach, en naglis? ممكن دمنو أتسمح بقائمة الطعام؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ ممكن أبارت بتعالن؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟